السلام عليكم ازيكم عاملين ايه معلش انا متاسف على التاخير بس للبيق يعني غصب عني طيب احنا كنا خلصنا ال السبب والشرط والإيه؟ والمانع والعلّة والصحة والفساد ودولا أسس الإيه؟ الحكم الوضعي بعد كده إن شاء الله المؤلف هيدخل في, الإيه؟ في الأداء والقضاء والإعادة والعزيمة والرخصة ودولا زي ما قلنا العلماء اختلفوا هل هم من الإيه؟ الحكم الوضعي ولا لا وبرضو احنا كنا كنا نتحدث قبل كده في مسألة الحكم الوضعي والحكم التكليفي اللي بداية الموضوع العلماء شافوا الأحكام فلقوا ايه الجزء منها تكليفي وده واضح والجزء الثاني بعضهم قال ده فدخل فيه كل الأحكام وعلى العلماء دولة هيدخلوا الأداء والقضاء والإعادة في الأحكام الوضعية وهيدخلوا العزيمة والرخصة في الأحكام الوضعية ليه؟ عشان عندهم الأداء والقضاء والإعادة ده حكم يعني إحنا ما استقرأنا الشرع لقينا اللي ربنا حكم للي فعل العبادة فقطها المعين من غير ما يكون في خلل فيها اسمه أداء وربنا حكم اللي لو بعد وقتها المعين اسمه إيه قضاء وربنا حكم اللي إيه لو في وقتها بس إيه في خلل فيها بعد خلل فيها اسمه إيه العاد وإيه والرخص عندهم برضو اللي ربنا عز وجل حكم اللي, اللي, اللي لو في وصف للحكم ثابت ابتداءاً دايبه عزيمه ولو ثبت على خلاف الايه الاصل او العار او العارض على العارض او العذر يبقى ده اسمه ايه رخصه فربنا اللي حكم بكده فبالتالي ده حكم فدخلوه تحت الاحكام الايه الوضعيه ده رأي علماء يعني راي ثاني قال الاحكام الايه التكليفيه هي الاحكام التكليفيه اللي احنا عارفينها والاحكام الوضعيه هي الاحكام اللي بتسبق العبادة للاجل الحكم التكليفي دي أو جواها أو بعديها ماشي وبالتالي دخل السبب والشرط والمانع والصحة والفساد في الموضوع ماشي ودخل حاجات تانية بس عنده بقى العزيمة والرخصة والاداء والقضاء والاعادة دول ايه دول مش تبع الموضوع مش تبع الحكم الايه واضح اما جعلهم حاجة ثالثة اللي هو حكم ثالث بناءاً عن الإيه إذا والأداء والقضاء والإعادة يعني بداء الوقت المعين والخلل في العبادة ولأول عزيمة والرقصاء يبنى عن الإيه ال يعني خلاف الأصل ولا هو تبع الأصل مفهوم معنا؟ فده رأي تاني ماشي الرأي الثالث جعل الإيه الأحكام القضائية هي السبب والشرط والمانع والعلا يعني ودخل الصحة والفساد تبع ال تبع ال السبب أو تبع حاجة من الأحكام المضاعية ماشي وخل العزيزون الرخصة بقى بعضهم جعلوا تبع السبب وبعضهم جعلوا تبع الأحكام التكلفية ماشي كل دي اصطلاحات كل دي إيه اصطلاحات مش مشكلة المهم من اللي احنا فاهمين ولكن اللي جعلوا تحت الأحكام التكلفية اللي إيه قال الحكم التكليفي بيبقى واجب أو مستحب أو مباح ثم الحكم التكليفي ده بقى ش ش العبادة دي ساعات بتبقى عزيمة وساعات بتبقى ايه رخصه فاهم معانا ولا لا وهي الأحكام الوضعيه كلها في الاخر تابعه للحكم التكليفي يعني ايه يعني هو الاصل الصلاة الصلاة دي حكم تكليفي اللي هي ايه واجبا صح وبعدين ربنا جعل للصلاه دي اللي هي الواجبه دي اسباب وشروط وموانع وجعلها احيانا اداء وجعلها احيانا قضاء وجعلها احيانا اعاده وجعلها احيانا عزيمه وجعلها احيانا رخصه مفهوم معنا؟ فما فيش إشكال في الإيه في اللي إن أنت تخلاف الأحكام القضائية من جهة دي يعني. طيب دي أول حالة. عشان بس الإيه دي أول خلاف في مسألة الإيه؟ الأداء والقضاء والعدة ومسألة الرؤساء عادين. مسألة هل هي من الأحكام التكلفية ولا محكمة وضائية؟ بيقول بقى إيه أوصاف العبادة المؤقتة. اللي هي بقى إيه عايز يتكلم على الأداء والقضاء والعدة. فبيقول العبادة المؤقتة. بوقت محدد سواء كانت فرضا أم نفلا تتصف بإحدى صفات ثلاث هي الأداء القضاء الأحد لأ العباد المؤقتة عشان العباد المطلقة اللي هي مثلا زي الكفارات مش دخل عندنا في الموضوع ده عشان إيه الأداء هو يعني في وقت معين ما ينفعش تخرج عنه فلو أنت عندك الكفر أنت برحتك فمش هتيجي تقول في وقت ولا وقت بقى قضاء أو بقى إيه هو على طول انت بتكفر في اي وقت فمش هيدخل فيها مسائل الأداء والقضاء فاهمين معنى لا هي الاداء والقضاء ده مبني على ايه على في وقتها ولا مش وقتها فالكفاره اصلا ما لهاش وقت إيه؟ ممكن في اعاده في لكن الاداء والقضاء ايه لا عشان هي ما فيهاش الوقت أما الاعاده تدخل فيها ليه عشان الاعاده هي اللي انت تقضيها قصدي تعملها في وقتها لخلل ماشي فطبعا دي ممكن يجي لها خلل فتعملها تاني فيش اي مشكلة طيب اتفضل طب مش في من الكفارات او يعني اللي هي زي مثلا لو واحد فاته الحج او فاته الحج المفروض يعيد العاده قاضي العاده مؤديه اه لا احنا بنتكلم هنا على الكفاره اللي هي اللي هي الواجب المطلق اللي هو الغير مؤقت يعني يعني مثلا يعطي الكفاره اه اللي هي الكفارات لو مثلا حلف حلف يعني ومفروض يكف النظر لو بتوقيت معين هيدخل في المؤقت لو مش بتوقيت آه لو مش بتوقيت معين يعني سبها مطلقة هيدخل في الغير المؤقت ماشي ولذلك هو قال العبادة المؤقتة قال العبادة المؤقتة لسه ما قصتش هذا شيء عادة هيقولها غالبا هيقولها ماشي العبادة المؤقتة بوقت محدد سواء كانت فرضا أو نفلا تتصف بإحدى صفات ثلاثة هي. أول حاجة الأداء وهو فعل العبادة في وقتها المعين غير مسبوق بفعل مختلف ماشي؟ فبيقول إيه فعل العبادة في وقتها المعين يخرج فعلها بعد فوات وقتها فلا يسمى إيه أداني بلو بعد فوات وقتها بيسمى إيه قضاء فقولنا غير مسبوق بفعل مختل يخرج الإيه الإعاد لكي لو سبق بفعل مختل بيبقى إيه بيبقى إعاد طب القضاء وهو فعل العبادة المؤقتة بعد فوات وقتها كأداء صلاة الصبح بعد طلوع الشمس لعذر النوم يبقى عنده القضاء فالعبادة المؤقتة بعد فاد ايه فاد وقد ايه فاد مثال اداء صلاة الصبح بعد طلوع الشمس لعذر ايه النوم دي مسألة فيها خلاف مبنى على ايه غالبا غالبا المؤلف ما عندوش القضاء بالايه بالعند الجمهور الجمهور عندهم اللي اي عبادة فاتت عليك العذر أو الغير العذر يجب عليك اللي أنت تقضيها في الأصل إلا إذا دل الدليل أنت لا يجب عليك أن تقضيها ماشي؟ زي طبعا الحيد فالحيد مثلا الحاد ما بتقضيش لإيه؟ الصلاة ف... وده الرأي الشيخ سامي يعني ده المختار عن الشيخ سامي لأي عباد فاتتك فرض يعني يجب عليك اللي أنت تقضيها ده الاصل يعني فيها اللي انت يجب عليك انت تقضيها سواء انت فاتتك لعذر او لغير عذر مفهوم معنا في رأي تاني بس خلاف الجمهور ماشي هو ده غالبا اللي الشيخ واخد بيه عشان كده قال لعذر النوم ماشي يعني واخد بيه بعض السلفيين كده يعني بس ايه بس خلاف الجمهور ايه ايه المسألة اللي احنا فاهمينه ايه القضاء القضاء إيه؟ واحد, واحد داتي ما بيصليش واحد ما بيصليش هو فاته مثلا شهر صلاة بنقوله إيه؟ بنقوله اقضي الشهر اللي عليك صح؟ واحد ما بيصومش يعني قعد فترة ما يصومش رمضان فنقوله اقضي الأيام اللي عليك واحد ما زكاش سنتين ثلاثة فبنقوله لنت تزكي عليهم هو ده القضاء صح؟ لعزر أو لغير عزر يعني هو ما صلىش لعزر أو ما صلاش غير وزير هو يجب عليه هو يقضي صح كده؟ في مشكلة هو ده قضايا اللي احنا فاهمين بعض العلماء عنده اللي إيه وبعد هو ده قول صخرية يعني فهو قول مش قوي يعني يعني إيه ما تعتبروش قوي يعني بس هو قول موجود وبيقوله بعض المشايخ دلوقتي آتيان اللي عندهم اللي إيه اللي العبادات الأصل فيها طالما فاتت وقتها ما تقضيهاش انت أثم وما تقضيهاش مالكش حل يعني ما تقضيهاش اللي يجب عليك أن تقضيها خلاص هي يعني وقفوا المعنى وقتها خلص بس ده قول ايه ده, ده الكلام ده امتة لو انت لغير عذر لغير ايه عذر عندهم يعني ماشي بس القول ده مش مش قوية ماشي كنت معشي حزينك ان القول القول دوت يعني انه هو قولتين يعني في فتر الحديث يعني سيدة عليشة ماشي كنا اليوم مرد القضاء الصغير الصغير ما ينموها من القضاء الصغير فهو الدني دوت ان انت عشو تقضي شيء خوأك وقت مخيل عز محتاج خطاب جديد من الشارع فبقت بقى ما فيش خطاب رايد لا كان بكيفه مسيطر على الصلاه يعني اي ده لو ما ترتش اجتماع فيسبوك القضاء الصلاه ولو ما ترتش اجتماع وانت محتاج خطاب جديد للقضاء لو انت خلصتها من عز عذر دي خطاب جديد اللي هو عملناه مع زواتنا والنسيان فطورتها احنا كده حاجه زي كده دا خطاب الخطاب لكن تكنيه تراكم ومداود ما فيش خطاب يقوم ان هو يعيدها تاني يبقى يعني والله اعلم هو الدليل ده مش واضح بالعكس الدليل ده ما الله يعني ليه ليه عشان هو الحديث بيقول ان احنا كنا نقمر بقضاء الايه الصيام ولا نقمر بقضاء الايه الصلاه ففي الحديث ده ما بينتش الاصل هو احنا عندك اصل حاجتين كنا وكنا لا الأصل. فالحديث ما بينش الحاجة التانية اللي, إيه اللي, اللي, اللي, اللي, اللي ده العزر أصلا لما دوي الحيط ده ربنا اللي أمرها بترك الحيط فرابنا أمرها بترك الحيط فبيوضح لها تعمل ايه بترك الصلاة في الحيط او الصيام في الحيط فبيوضح لها تعمل ايه ماشي ولكن الأصل هو ايه الأصل اللي انت دلوقتي انت مأمور بالعبادة صح وتركت هذه العبادة في وقتها دي المسألة اللي انا بقول لكم عليها اللي الواجب بعض الناس عندها الواجب يعني ايه كتلة واحدة فهو عنده اللي الصلاة فرض في وقتها ماشي هي الصلاة فرض وربنا اجعل لها وقت معين فلو انت سبت الوقت انت اسمت على اللي انت مسلطاش في الوقت لكن انت واجب عليك تصلي فهم قصدي؟ فا فا فحيثت اللي إحنا نأخذها شيء لوحده يعني أنت إيه الصلاة هي الصلاة اللي واجب عليك تصلي في وقتها. لا هو الصلاة واجب عليك تصلي واجب عليك تصلي فوائتها وعلى الرأي اللي بين جماعة فرد واجب عليك تصلي في جماعة. فلو ما صلتهاش في جماعة قالوا كده عندهم لو ما في جماعة صلتك بطلة ودي إشكالية اللي هو عندهم كتلة واحدة يعني الدنيا كلها رابعضيها فمازي فلو انت ما صلتش في جماعة حتى لو اللي هي اللي أنت قاسم لو يبقى ايه يبقى فرض عليك ايه تصليها في وقتها صح طب لو صلصش وقتها فرض عليك تصليها عشان الصلاه واجب فقصدي وده دليل الجمهور وياكد يكون اجماع خلفش فيه غير الظاهريه وبعض المشايخ المحدثين دلوقتي اللي هو زي الشيخ عايزين وزي الشيخ يعني ايه اللي هم يعني فقصدي فايه فالظاهر اللي دليلهم ضعيف الظاهر اللي دليلهم ضعيف هما بيقولوا مفيش دليل ماشي ما هو الاصل الدليل الاصل دليل الجمهور انت اللي جايب لي الدليل أما الدليل اللي انت بتقول عليه ده مش دليل يعني مش مش مش مش قابل مش قابل يعني دليل مش يعني ايه بالعكس دليل دليل الجمهور اللي انت دلوقتي مأمور, مامور بفعل الواجب إيه؟ هو انت مامور بفعل الواجب انت مأمور بفعل الصالح مش هو ما العقلي ده مش معناه يعني حاجه بره الشرع يعني اه ايوه, أيوه أوه هو انت مامور بفعل الايه بفعل العباده ماشي ومامور ان انت تفعلها في وقتها ما فعلتهاش في وقتها تفعلها هو هو دليل بدهي مش مسألة عقلي هو دليل بدهي يعني حاجه طبيعيه يعني فما ما انا فاهم مش عقلي يعني محتاج عن استنبط جامد هو دليل بدهي ان بفعل العباده ومامور بفعلها في وقتها ما فعلتهاش في وقتها هتظلم امور بيها ده الاشكاليه اللي هم خلوا كده الواجب الايه المطلق اشد من الواجب الايه المؤقت يعني عندهم الواجب الكفاره لازم تأديها يعني ما ينفعش ما انتزم تأديها ملاش حل اما الصلاه ما فاتت خلاص ما تصلهاش الصيام فات خلاص ما تصليش مش انا ما ينفعش يقعد بس انا هو انا موضوع هجيبها في موضوع زي ما انا ما ينفعش يبقى في الوقت ما قبل ايه ليه باسم الشروق يعني لا قول ثاني زي مثلا مثلا عصر مثلا لو موضوع ان انا اجيبها من اول صلاه العصر لحد المغرب زي ما انا موضوع ان انا ما ادش صلاه العصر قبل وقتها الا بالاختام اللي هو ريزن يعني الشرع اللي هو مثلا حته الصبر انت حبيبي انت مامور بايه بـ باقام بـ بـ بـ بالصلاه فماضي وقت معين ما هي وقت معين ده جي دليل قال لك ان انت تعمل الوقت هكذا فانت مامور بالصلاة ومامور ان في الوقت المعين فلو تركت جزء من الو... من من الواجب انت تاسر على الجزء ده ولكن انت مامور ب... ب... بفعل الصلاة انت فاهم وده فهم السلف يعني بيقول لك يعني, يعني كاد يكون كل السلف على لو على القضاء اللي هو القضاء القضاء اللي بص هو انت ممكن تقول كده بس انا عايز اقول المسألة مش محتاجة لخياس اصلا المسألة بداهية اصلا واحد واحد مش بداهية يعني الناس التانية بتخرف مش قصدي كده انا قصدي الراجح فيها يعني اللي انت مأمور اللي احنا دي اشكالية الواجب اشكالية الدنيا فصول اصول فقصة كلها اشكاليتها فيه اللي هو تخلي كلها حاجة واحدة زي ما قلت لكم يعني الواجب ده اصل الفعل والوقت والكزا وال... والك... وصورة الاداء وكذا وكذا وكذا. لكن انت لو هتخلي الواجب لازم يبقى كله الخمسة على بعضيهم وزا ما كانش كده يبقاش واجب هتلاقي نفسك ايه فنفس الكلام في المشكلة هنا هو عايز الواجب اللي هو الواجب في وقتها ماشي ما هو واجب انت تقديها هو واجب انت تديها فوقتها فربنا شدد على الجهتين على جهة الاداء وعلى جهة الو... الوقت فلو انت ما عملتاش في وقتها قسمت ولكن انت لازم تعملها برضو انت فهم قصدي؟ تفضل وكمان الأدلة ترى كذا يعني على أبي كذا ولم يحج ماشي أحج عنه فقال إيه هل لو كان على أبيك ففقالت أفقالت فدين الله يحق بالوفاء فالجمهور بيقول دين الله يحق بالوفاء فماضي وكمان هي ما قالت ليش لم يحج العذر لم يش العذر قلت أبي كان ريحه ولم يحج فماضي فأدلة الجمهور أقوى أدلة الجمهور أقوى. فرض فرض في السنن والمسحات في الصلاة. أمم. الموضوع شو ممكن فرض الأول يا زباقي يا مول. آه ما بس هنقول بقى العذر أو السنن أو كذا. ولي من باب الأول كمان يعني بقى الفرد زي ما أنت بقول الأول. مش؟ فرض النبي صلى الله عليه وسلم قاضي السنن يوم باب الأول الفرض. فرض. بنص لأ عندنا حضراتي بأن الناس اللي اعتادوا إن هم يحاول خمس صلوات لحد النهاية اليوم مثلا بعد ما خلصوا صلاتهم الصحيحة و لكنه فقد الشغل الأداء ولكن يأسمو يأسمو و فعلوا كبيرة من كبائر فخلف من بعدين خلف من أضع الصلاة تلاتة عشرات صفع قوّنا رأيهم و المصلين الذين هم عن صلواتهم سهون يعني على قول الصحابة هم ذولة آه نشين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 لو واحد ما, ما عملهاش لعذر أو لغير عذر يجب عليه أن يفعلها إلا بدليل يعني لو قلت استثنيت حاجة تجيب لي الدليل عليه ماشي؟ القول الثاني اللي هو قول الظاهرية يعني وبعض المشايخ دلوقتي بيقولوا بيه اللي هي للأصل في العبادات اللي انت إيه؟ اللي انت لو لغير عذر لا تقضيها تأثم وما لكش حل يعني خلاص لا تقضيها وإيه إلا بدليل تم العذر بتقدير لا ما والله الله أعلم اللي قالوا هذا قبل شيخ الإسلام هو شيخ الإسلام يتكلم في الصلاة ونقيم برضه وتكلموا وتكلموا في الصلاة والصلاة لها حالة خاصة عن البائي اللي هم جابوها من ناحية المشقة يعني. ومن ناحية الكفر يعني الصلاة تحتمل حقتين تحتمل اللي يقول لا ما يقضيش الصلاة اللي عليه بسبب الكفر وعنده كافر فما يقضيش اصل يقضي ايه فدي حاجة وشكل الاسلام عنده اللي هو كافر الحاجة هو ده اللي كان الشيخ السلام قاله لو كان, كان مسلا سنين كتيرة فقد يقال يعني اللي احنا ممكن ده كلام من القيم من قال ايه عشان المشقة يعني هو بقاله مسلا عشر سنين مسلا بيصليش فعشان تقوله عيد الصلاوات اللي عليك كلها يقول معنا فهنا بقى في مشقة فدي دي مش مش بسبب القاعده اللي هو كذا كذا كذا لا دي حاجة ثانيه فاهم يبقى احنا عندنا قاعده وعندنا دليل يعني يستثني الصلاة مثلا عشان كذا وفي معنى دي حاجه ثانيه ما شاء الله يعني عن الخطاب موجب يعني واجب موجب الخطاب ده اه مش محتاج خطاب جديد اه وده لما ننظر إليها من جهة الضبط يعني نلاقي القول ده يعني وده فهم السلف يعني لو نحن بصدقنا نجد الجمهور جمهور يعني ما كاد يكون مخالفش إلا يعني إيه هذا الأصل يعني معظم الناس كان معظم العلماء على كده على قول الجمهور كده هيأسم عشان تلطط يعني في الوقت تلطط في إثنين سيئات؟ على قول الجمهور هيأسم على خروج الوقت وهيأسم على ترك الصلاة يعني واحد ترك الصلاة خالص مصلهاش واحد تاني صلىها قضاءً والاثنين لغير عز، فهي بقى اللي غير عزم ما صلىش ه هيبقى اسمه أكبر من اسم اللي صلى إيه قضاء، وإسم اللي صلى قضاءً طبعاً ياخد إسم يعني عشان هو إيه غير معذور يعني. كل سنة دوا هنوف دي اللي اللي يبقى يعني أمراها يكون عند الناس وهي كثر. A يعني هو mukin, كان ممكن يبقى زمان مناسب بس هوت يعني هما بمنظورهم من جهة الدليل اكتر يعني الظاهرية بصوش قوي المصلحة المكلفين والكلام ده هم تموزي هما ببصوا من جهة الدليل وجمهور برضو ببصوا من جهة الدليل تفضل وبالذالك ما يخليش الصلاة عشان مشاكل بس وياك الاستوتوا الصلاة زيادة عندهم نية وجيب ولازم يطيينه فاستوتوا الصلاة عشان مشاكل أو مجرد دليل يستغني يعني مثلا الصيام عشان مشاكل السفر في ألوس أو الشارع عندهم هل الصدق هيسقطه الأدى بتاعها والقضاء يعني هي واجبة عليه عشان نشقه من جرد دليل أو كده في على على صدقات المشقعين يعني دي مسألة ثانية بقى هو دلوقتي الجمهور على اللي هو يقضي حتى لو فتو الصد كتير ماشي بس ورد عن ابن رجب بن القيم لهم قالوا لو واحد عنده مثلا بقاله واربعين سنة بيصليش فتقول له صلي اللي عليك فلاقوا اللي, اللي الموضوع ده يعني قالوا يعني كده معنى الكلام بتاعتهم يعني لو واحد هتشق عليه بحيث اللي هو ممكن ما يصليش خلاص يعني إيه يجيلوا إحباط في مسألة الصلاة خلاص هو يعني مش فورد حديث يعني في مسألة اللي النفل يجب الفرض في الصلاة بالذات في يوم القيامة يعني اللي هيجي إيه ربنا عز وجل ينظر إلى الصلاة فيلاقي فيها نقص فيقول هل له من تطوع فيجبر الفرض من إيه فقالوا يعني ممكن يعني قالوا قد يفتى لهذا لمن يعني لمن حاله مثل هذا يعني بآيه بالأكثر من النواش فهم أصله فهما نظروا شوية لمصلحة المكلف يعني. مع وجود دليل برض مش, مش مش الدنيا طايعة يعني فهم أصله فهمني لو, في لو كده ممكن يفعل. هتبقى فتوى بس ممكن الفتوى دي تعمم في حالة زي عصرنا يعني الأغلب في حال الناس دلوقتي اللي بقالوا عدد صلوات كبير بحيث اللي هو يعني سيشق عليه اللي هو فعلا يصليها وممكن يعني فممكن تبقى الفتاة دي تنتقل, تنتقل إلى حكم لأن معظم الناس فيهم يعني اللي بقالوا كتير ما بيصليش ده الأصل فيه اللي هو يعني ايه فممكن يعني فبعض ما الشيخ بيفتيها عموما لأي حد بيسم ولكن ده برضو خلاف الجمهور أما الشيخ أسامة بيفتي بيها لو حسل اللي قدامه يعني إيه لا فعلا هيبقى في مشاقة عليه شديدة وهي هيفرط في الصلاة وممكن يعني إيه ده يخليه ما يصليش أصلا لكن هو الأصل بيفتي بالقضايا يعني هل فهم معنى؟ فعلا لو أصلي من دول يعني كي منهم اللي هو لو لو أصلي بسعب أصلي وهم صلي بسعب أصلي وهم صلي بسعب أصلي آه نفس اليوم أي فهم لو عشر سنين ولا عشر سنة طيب في اشكال كده في حاجة؟ طيب فهو الايه فعلى قول الجمهور يبقى القضاء هو فعل العباده المؤقته بعد فوات وقتها ما لهاش بقى العذر ولا غير ايه غير عذر أما على القول الثاني اللي هو بعد الظهريه كده قالوا الايه العذر بل بعض العلماء يعني وده قول مش ضعيف قالوا اللي هو لو لا عذر شرعي ما يبقاش قضاء عشان الشرع بين اللي هو لا يأثى للحديث ايه من ايه؟ من نام عن صلاة او نسيها فليصلها لها اي ايه؟ ذكرها فقاله لو واحد مثلا نايم مثلا بعد الساعة مثلا اثناشر وضلت منبئ وعمل حساب الله ويصحى وبعد كده صحي الساعة سعب الصبح بعد الشروق يعني فقاله هو مش قضاء وقاله لا يأثى وده قول يعني العلماء حتس لا يأثم عن جماهير العلماء لا يأثم ولكنه يجب عليه أن يصليها ايه اول ما يصح يجب عليه أن يصليها اول ما ايه لو اخرها يأثم لو اخرها ايه يأثم عند عند الملكية والحنابلة والحنفين واستدلوا بحقب الايه فليوصليها فالفاء تفيد الايه تفيد وجوب الايه الاسراع في المعنى والشفعية أجاز التأخير واستدلوا بحديث ما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة اللي هو صلاة الفجر للصحابة صحيح وبعد الشروق النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في هذا المكان شيطان يعني وانتقل في مكان تاني وإيه وبعد كده والصحابة تودوا كلهم وصلوا فقالوا طبعا كده أخرها كان ممكن يصلي في المكان لو هو إيه لعلى وجه الإسراء فالجمهور ردوا عليه بإيه اللي هو فعل ذلك لمصلحة الصلاة فإيه في اللي هو يجب عليه أن يصليها أول ما إيه ما يصحى إلا لو كان لمصلحة الصلاة يعني مثلا عايز مثلا يغتسل مثلا أو مرهق, مرهق قوي فقعد يأكل عشان يركز في الصلاة أو يفهمين يعني إيه؟ أو استنى جماعة فكل ده ما يبقاش ايه ما يبقاش قافل اما يقسم امتى لو حصل مسألة الايه اللي هيسموها بقى ايه عدم الايه اللي هو استهتار يعني او عدم الايه عدم تعظيم امر الشارع فهو المعنى اللي هو خلاص بقى وراح يعني إيه؟ طبعا بعض الاخوه ايه يصحى بعد الشروق اتخانع مع مامته وينام <تصفيق> ويبقى عامل اخوث والدين وفي نفس الوقت نام ما صلىش الفرض فعلى لغبة لغبطين فلا لو حصل حاجة دي كده على طول اول ما تصحى تجري على طول على الح... على الوضوء تتوضى وتصلي وانت صلاتك كده طالما انت واخد بالاسباب اللي انت تستيقظ من الفجر الشروعي بقى انت صلاتك ايه اداء وعلى قبل القضاء فمش مش هتقسم برضو يعني مع... مع حدش قال تقسم يعني طالما انت عامل حسابك تصحى واخد بالاسباب ماشي طب جيل على ما بقى تكلموا لو واحد هو مثلاً صحي مثلاً بعد, الـ بعد, الـ بعد الشروق وبقى كان مرهج جداً بحيث لهو مش قادر يقوم يصلي او قادر بس ايه يعني لو كان في وقتها كان صلى يعني لكن هو مش فهل ينفع ينام شوية عشان يعرف يصلي بتركيز دي كانت مساءلة ناقشنا فيها مع الشيخ وسامة ويلا يعني عدنا نتناقش فيها كتير كده هنا بقى اللي ممكن بقى يتقول ايه يعني هل الجمهور بقى اللي قاله فل هيجيزوا لمن مثل هذا اللي هو يستنى شوية عشان يصليها بتركيز طبع فهمين قصدي ولا لأ دي بقى اللي ممكن بقى فيها كلام عساس اللي بسلام اخر الصلاة شوية عشان لمصلحة الصلاة فهو المعنى ولكن طول ما هو يقدر يصلي يقوم على طول ايه يصلي يجب عليه ماجي نفس الكلام في النسيان يعني ساعات مثلا اخ مثلا من كتر انشغالات لقو المغرب الدن فيروح ما ايه او العيشة الدنت او او بالذات الايه النساء في البيت فتروح بقى مأخرا بقى الصلاة ايه يعني براحتها بقى لا مش براحتها ايه لازم تصلي اول ما تفتكر ماشي فلازم احنا نبقى واخدين بالنا وننبه على زوجاتنا بالموضوع ده اللي يعني موضوع مش ايه ماشي كرز الشفة الايه <تصفيق> المصالة الاولى والله هممممممممممممممممم او كان ده مجهد و... يعني قعدنا نتناقش كده وما ايه يعني يعني ايه يعني الشيخ اللي يحتمل لو هو مجهد قوي ممكن يعني ايه يتساهل لو في مثل ذلك يعني. ماشي بس انت عارف عايز الشيخ ما بيديش راي يعني ساعات ايه بيبقى انت في الاخر عايز ايه تجيب حاجة يعني في الاخر بمت... بس ايه يعني هو عايز يحسسك ان الموضوع ايه ما ينفعش فيه وفي نفس الوقت ما نقدرش ان ايه ان نقسمه يعني فما قصدي فهيجي عند محر محر مرحلة معينة هو أجرى بقى بينه ربنا ده مش قادر يعني, يعني في مسألة كل اه قول الجمهور اخترف المسألة دي فكل اللي حبلو عليه ده قول الجمهور ماش مسألة الاية الصلاة بعد الانها عصور عند النساء دي يعني بثنا منها العشاء مش فاهم اصدق لا انا بكلمش على كده انا بكلم على اللي فاتتها الصلاة يعني هي دلوقتي هي من المر بالعشاء فانشغلت فانشغلت هي عاملة حسابة تصلي كل حاج فالأولاد شغلوها مثلا فنسيت المغرب ونسيت مش مقصرة يعني هي نسيت فعلا لغاية ما للأدان إيه ده ده الأدان إيه ده الأدان إيه ده بتحصل عند بزات اللي هم مع أولاد كتير يا فدي عن في الشرع مش آثمة ولكن ايه لو هي فعلا مش مقصرة يعني لو هي ما كانش في وقت تلحق تصلي ولفعلا هي نسيت بمعنى نسيت يعني اللي هو رفع نمات الخطأ ونسيها ولكن لازم على طول تروح تصلي ما تيجيش تقول بقى خلاص المغرب فات ما هو اللي بيحصل كده قال لك المغرب فات فبراحتي بقى صلي العشاء مع المغرب المغرب مع العيشة يعني لا فلازم هي تعرف الحكم ده هو مصلحة الاولاد ايه مصلحه الاولاد لا مصلحه الاولاد مش مش في الفرض يعني مش يعني مصلحة الاولاد ممكن في الواجب الموسع احنا قلنا الواجب الموسع ممكن ناخر الصلاه شويه لا لوجود الحاجة ولكن لما يكون الواجب مضيق هنا مفيش فيش حاجة بس ما بصاحات الأولاد مزيزة. إلا بقى لو يعني مصاحت الأولاد اللي هي هيموت والعايا متكلم مصاحت الأولاد اللي هي تضعيه بتاعتنا دي لا في حاجة تصلي وبعد كده تشوف الأولاد خلاص ده بقى واجب مضيق زي بالضبط المغرب فضله عشر دقايق ويعني العشاء هتدن والمغرب فضله عشر دقايق شوinfeld مصاحت الأولاد هتروح لازم تروح تصلي وتلحق المغرب فنصي في دي نفس الحالة فعند الجمهور يعني عند أنا عايز أقول لك وغيت في الباب زي كده ميزات الموسك ممكن أو حد دي. يعني مثلاً قاعد مثلاً ينام عصرات فتاك كتير وهم يكون معظور بس برضه في الآخر ده يؤدي الكساب اه ما احنا محنا لازم محنا لازم آه فهم آه لا ما احنا مش دلوقتي ايه احنا من ناحية التوجيه التربوي التوجيه التربوي واضح اللي الصحابة كان عندهم صلاة ايه الصلاة في وقتها والصلاة جماعة والكلام ده حاجة جديدة جداً لدرجة ايه اللي هو كان بيهادة بين الصف ولو لو, ف... لو فاته القيام بس كان بيبكي مبالك بقى بالصلاة وسيدنا عمر خطاب اللي لفوت فوت صلاة الفجر وإيه فسأل يعني والدته فقال له كان يصلي قياما فنام فقال والله لإيه لا لصلاة الفجر أحب الي من قيام ليلة فهم الصحابة يعني في نصي فالالإيه الاستهتار في المسألة دي ده يؤدي اولا ده خلاف الإيه المنهج الطرباوي للصحابة رب علي فهمنا حاجة ثانية هي يؤدي إلى مرحلة اللي هو يبقى فيه استهتار فبالتالي يأس خطوات فولو لو الأخ يعني إيه تساهل مع المسألة اللي كذا وكذا وبعدين يوم فلاني بيتأخر ويوم فلاني هو ده في الأخر في حتي وبين ربنا كده لا إحنا دخلنا في استهتار يعني عشان أنت مأمور وجوبا اللي أنت تأخذ بالأسباب الممكنة ليك اللي أنت تصلي الصلاة في وقته فلو أنت قصرت في هذه في هذه الأسباب يبقى أنت هتأثم من جهة التقصير في هذه الأسباب صح كده؟ طيب هو بقى الموضوع يتقرر كتير يبقى دا علامة على اللي فيه تقصير في الأسباب دي بينه من ربنا بقى السواء كده فعلا ممكن يكون مقصر في الأسباب ولكن واحد لا عمل حسابه واخد بالأسباب وكذا وكذا وكذا في الماضي وكل حاجة عمل حسابه فيها وبعدين وده الطبيعي بتاعه اللي هو بيصحى في الحالة اللي هو نايم هدية يعني هو دائما بينام سعد 12 وبيصحى وبيحصل منه كل فترة شهر كل شهرين يعني كل مش حاجه كده طبيعيه بتتكرر في الحالة ديمن لا يأسم ولكن هل معنى اللي هو لا يأسم اللي هو اللي هو يعني ما فاتوش الخير لا فاتو الخير بداية النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في هذا المكان شيطان يعني شيطان يعني في حاجه غلط حصلت في الموصد دي والصحابة يعني الحديث لو انتوا قرأتوه يبقى فيه ظاهر الندم يعني نسمى الداي يعني فيه فهمين قصدي من الصلاه يعني خرجت عن وقتها هو pues عايز سؤال برده متعلق بالموضوع ده هل الموضوع حصل للناس اصلا من تعليلنا اصلا مش بتخيل ان يعني يعني حاسس يعني حسن مع الصلاة هم عمرهم لا مرة في العمر ايه يعني ما هو مش يعني لا في العمر ومش اثم بس ده يقول لك لا مرة في العمر يعني مش اثم في العمر يعني مش آه آه. لا يعني كانوا مخليين سيدنا بلال لو حد يقعد اه ما قاعدين بالاسباب مخليين سيدنا بلال يصحيهم مع ان فنفسهم قال له يا بلال يعني يعني ايه بلال اللي حصل معنى الكلام يعني سيدنا قال انا الذي انامكم يعني نمت زي ما انتوا نمتوا القدر يبقى عند بعض العلماء اللي إيه اللي انت القضاء اصطلاحاً هو فعل عبادة المؤقتة بعد فوات وقتها سواء لعذر عذر او لغير عذر سواء آثم او انت مش آثم فبعض العلماء جعل القضاء قرين للإثر ففي الحالة دي هي بفعل عبادة المؤقتة بعد فوات وقتها من غير عذر وده على الرأي ده هيبقى لصحي الساعة سبعة ده كده بيصلياش قضاء بيصليها ايه؟ ادي على الراي بتاع احمد بقى اللي هو مفيش قضاء لو هم غير عذر هيبقى عنده فرق الى قضاء وفعل عباده المؤقته بعد فوات وقتها ايه للعذر عشان من غير عذر وعنده ما ياخدش اصلا يبقى انت عندك في تعريف القضاء ثلاث اقوال وفي ناس اصلا انكرت القضاء مش <تصفيق> انكر ماشي فالمهم ايه مفهوم معانا ولا لا عشان بس ايه وانت بتقرا كلام الاصوليين لازم تفهم المصطلحات بتاعتهم عشان ممكن يكون بيتكلم في حاجه وانت بتقرا في حاجه تاني. بعضهم قال قضاء هو فعل العبادة المؤقتها بعد فوادي وقتها مالوش دعوة لعذر أو لغير عذر ولا لي دعوة هو آسم ولا غير آسم هو طالما صلىها بعد وقتها فيدخل بالتالي العذر أو لغير عذر يعني سواء عذر أو غير عذر طالما بعد وقتها هي قضاء. وآسم ولا غير آسم سواء كده وكده وعنده قضاء فعنده القضاء حاجة غير الاسم دي حاجة ودي حاجة أفهول معنى ده أول رأي، رأي التاني بيقول هو فعل عبادة مؤقتة بعد فوات وقتها، بعد فوات وقتها من غير عذر، ماشي؟ فلو عذر هيبقى عنده دي أداء مش قضاء، يعني لو واحد صحي الساعة سبعة بعد الشروق يعني وصلى الصبح على طول هو كده صلىها عنده أداء. طب إفرد تأخر ساعة ما عنده قضاء عشان هو عنده الأداء في الحالة ديت هي اللي هو يصليها أول ما يي ما يصح فهون معنا فربط القضاء بالاسم وجا عالأي حاجة ما فيهاش اسم أداء يا أحن رأي الثالث بقى اللي هم أصلاً عندهم ما فيش قضاء يعني إلا للعذر فعندهم القضاء اللي لو فعل بده مقضى بعد فوات وقتها لعذر لو الشيخ الحزيمي يعني مفهون معنا؟ لو كان أحمد ويقول عليه ماشي؟ لهم الظاهرية فعندهم أصلاً ما في شخص مع قضاء لغير عذر يعني أما القضاء للعذر اللي هو إيه واحد نايم واحد كذا فلا يصل لها بعد وقتها يا عبد المؤقت؟ مش صلاة الزيعة؟ آآ يا عبد المؤقت يعني سياء ورمضان؟ عندهم برضو كذا هما بيقولوا هذا ذنب لا يصلح مع يعني ما ما تكفير خلاص هو كده يعني فالقضاء مش يعمل له حاجة يعني. اللي اللي آه ما ما هو ما هو عندهم القضاء تعريفه إيه فعل هذا معقده إيه بعد فوات وقته فدي عندهم مش موجودة في الغر عذر أما موجودة في العذر لمن مع الصلاة من سافر صلى الله فهم؟ ما أنكروش القضاء مطلقاً آه ما أنكروش القضاء مطلقاً إلا أنكر القضاء مطلقاً إيه؟ خد التعريف الثاني ورأي رأي الظاهرية فبالتالي مش موجودة وعنده من نوع الصلاة ونسيها إيه؟ ده أداء مش قضاء أصل. فما فمعندوش قضاء ده الرأي الرابع أفهم؟ قوي رأي الظاهرية عدم قضاء سيام رمضان لو أفتر متعاملة؟ إيه؟ قوي رأي ظاهري عدم وجود القضاء في رمضان لو أفتر متعمل نعم الراجع قضاء وجود قضاء في رمضان الراجع لكن زي صار في رأي بيقول إنه ما قلاش لو أفتر متعمل هو ما قول الظاهري دخل الظاهري آه ولا زي صار مضبوط لا العلماء العلماء الأربعة اختلفوا على حاجتين هو هيقضي يوم بيوم يه هي... يقاسو يقاسو اللي هو أفتر متعمل على الجماعة فجعل اليوم بيه مش شهر موت تبعين. جعل اليوم بيه بس يوم شهر موت عاد طعم ستين مسكين أو كذا. ده الخلاف بين الجمهور اللي بعضهم قاصد الأكل والشرب على الجماع وفي الحديث تدل على كده برضو في خلاف في صحتها يعني. يا إما اليوم بيوم فما أظي فما أظي فالخلاف في كذا لكن الجمهور مش مختلفين في الأمية خدش دي. ما يتكلموش في دي يعني م? طيب الاعاده وياسف وياسف حاجه لا ده بس ماشي الاعاده وهي فعل العباده في وقتها بعد فعل مختلف فقولنا بعد فعل مختلف يخرج الايه الاداء لانه لا يكون مسبوقا بفعل وصف الفعل السابق بالخلل يشمل مختل شرطه أو ركنه ومن أقص ثوابه وإن استكمل الشروط والأرقام يبقى مختل شرطه وركن وفهومه ماشي يبقى لو واحد صلى وبعدين اكتشف لو كانش متوضي يعيد الصلاة ولا معيتش يعيد الصلاة ماشي المسألة دي فيها أخلاف كبير اللي هو مختل شرطه أو ركنه، هل نعيد فيها الصلاة ولا لا في بعض العلماء فرق ما بين الأركان والشروط فجعل في الأركان الكلام ده له مش متعمد يعني. يعني هو ناسي متعمد طبعا فوش خلاف لو اختل شرطة عرقنه متعمد ده يبقى ايه يجب عليه أن يعيد طب اللي هو ناسي ماشي فبعض العلماء قال يعيد مطلقا يعني أنا صليت وبعدين اكتشفت اللي أنا مقلتش متوضي بقى لازم عيد أنا صليت واكتشفت اللي أنا كان فيه نجاس على جسمي بقى لازم عيد صليت واكتشفت اكتشفت إلا أنا كذا لازم أفهم المعنى وفي قال ما يعدش مطلقا ماشي فلما ناسي واستدل بإيه الحديث رفع عن أمات الخطأ والنسيان ونستقره عليه فالرفع دي تشمل الإث والإيه والأداء برضه واللي هو المطالبة بالفعل أما الجمهور فرق الجمهور إيه فرق ففرق ما بين بعض الأشياء لازم يعيد وبعض الأشياء مش لازم يعيد فرق ليه عشان وجد اختلاف في الأدلة في المسألة دي ففي الرجل الذي لم يطمئن في صلاته النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي فإنك إيه لم تصلي فذا أمر بالإعادة ومعاه كل ركن فكده يقينا أن الأركان لازم إيه لازم يعيد طب أما في الشروط فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم هو بيصلي في أثناء الصلاة خلع الإيه النعم فالصحابة كلهم خلعوا النعم ماشي فالنبي صلى الله عليه وسلم قلت لهم تعملتوا كده فقالوا له إحنا وجدناك عملت كده فعملنا كده معنا الحديد قال إنما إيه سيدنا جبريل أخبار واللي فيهم ايه نجاسة فخلعها فلو كانت تبطل الصلاة وهو ما يعرفش كان لازم يعيد الصلاة هو ما عادش الصلاة هو خلع فالعلماء اوجابه ايه اللي لو واحد عرف اللي هو في نجاسة عليه يجب عليه اللي هو يزيلها لو ما عرفش يزيلها يبقى ايه ياخره من الصلاة لكن لو يعرف زيلها يعني يعرف زي جنبي ما جنبيه ما يرى عمل كده يكمل صلاة عالم نفس الكلام سطر العورة واحد يعني ايه ما حدش واخد باله واكتشف الايه ان مش مستورة يروح ايه منزلها ما ترخاش ويبقى صلاته تكمل صحيح فعشان كده معظم فرق ما بين اركان والشروط الجمهور يعني فرقوا في اللي فرق اركان والشروط ماشي وفي الايه الشروط نفسها الشروط نفسها عمل فيها تفريقه فبعض الشروط أوجب اللي لازم الشخص يعيد وبعض الشروط لو ما تعملتش لم يوجب اللي الشخص يعيد فالشروط اللي ما أمرش فيها للشخص يعيد بالنص إنه وخاصه وقصوا على سطر وحابرة وبرضو بعض العلماء قالوا لإيه الكلام اللي ما يعرفش للكلام الكلام إيه يبطل الصلاة عشان الحديث اللي الصحابة يتكلم في الصلاة والصحابة ايه؟ وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه ان هذه الصلاة لا يصلح فيها كذا وكذا انما هي كذا كذا ولم يؤمره باعدة الصلاة زي ما امر المسيء صلاته اللي هو ما عملش رقم الاطمئنان فقاله التلاتة دولة عندنا فيهم حديث اللي هو ايه؟ لو هو نسيانا او جهلا ما ايه؟ ما يعيدش الصلاة فيهم بعضهم بقى ليبقى كل الشروط طالما يعني احنا عندنا ثلاث شروط يبقى بالتالي كل الشروط وبعضهم قال لا مش كل الشروط شروط وشروط فدي مسألة انا بس حبيت ايه انتوا تتخذوا بالكم منها علشان ايه ما تستغربوش يعني كلام الايه العلماء في المسائل اللي زي كده في الفقه يعني اتفاهم الكلام ده هو شرط زي ايه الكلام ده مقتل للصلاة هو ايه الكلام اسمال الصلاة ممم مقتل للصلاة مش شرط تلق ما من شروط صحة الصلاة عدم الكلام؟ آه من أصلي كده يعني. مش هيتوا بتغضوها في شروط صحة الصلاة في الفقه؟ ماذا بقولوا ايه؟ ها؟ ماشي؟ من ما مبتلوت اسراء ماشي مش مشكلة المهم يعني طب الوضوء اللي فيه؟ الوضوء جمهور العلماء على ايه؟ اللي هو الإعادة جمهور العلماء على المتتوعيد مفرقوش مفرق ايه اللي قال كل الشروط صحيح. في بعض رمامة تستدورها قلة قالوا الوضوء ما تعدش خلاص انت كنت ناسي خلاص بس الراجح يعني الراجح يعني وده مختار عند الشيخ يعني اللي الوضوء ودخول الوقت الوضوء والوقت تعيد يعني انت لو اكتشفت اللي انت بصالفهاش في وقتها يعني صالتها قبل وقتها وانت كنتش تعرف او اللي انت بكنتش متوضي تعيد وده خول المعظم يعني, قول المعظم يعني. العلني ايه الظاهر اللي انت ما توقعتش لو انت عملت لو انت العذر يعني يعني عملت اللي عليك وتحريت وفعلت كل ما تستطيع وبعدين اكتشفت ان انت اتغلط ما توقعتش اما لو انت كسرت تعيد فيش <تصفيق> اللي ايوه شرفتني ففرق بين الفعل المحظور والطرق يعني يعني, يعني ده, ده لكن أو قال كده لا أصله. سوى قبل ال يعني فاهمه إنه قبل الماموفية الإجتهاد مش في المكان مش آه. مع مش مش صلة القبلة عليهم على العموم أنا الشيخ وثامن فأنا قابل ده أنا كنت طاريته من حوالي فترة كبيرة خالد خلا من قبل ما ماجي الشيخ وسام حتى كنت مقتني عليه بس أنا خايف ما أكونش ضلته فأنا أتركوش. لكن هو ده اللي أنا كنت فعلاً مرجحه يعني الغد بس كنت عايز أقول يعني عشان الشيخ ما له ناسه. A snáď mu ktanebi, káhra phegan, nebo inken bordu fistis nehet. A bordu mu k k kandele A ulehkane ochru, když mámour byl ktehet, východ, lintatásu, jani, východ, mámour, lintatásu, bellemane, lezen tu sybiu s sobou, zoptvě. Munkinitelky, děde. Fumane, tu smějete, když máma dová, nebo když máma dová, východ, východ, východ, východ, východ, východ, východ, زي الوضوء انت مأمور بالوضوء فانت تركته نسيانا او يعني فاهم قصدي فدي لازم تعيد اما الشروط اللي انت فيها فعل محظور زي في وجود النجاسه او العوره متغطيه او كذا فدي ايه او الكلام فديت انت ما تعيدش لو انت جاهل او ناسي مفهوم معنا هو ايه اللي خلاه يقول كده اللي خلاه يقول كده قال الاصل في الشروط والاركان ان انت تعيد فلاقى شروط ما ايه ما فيهاش اعادة فقال ايه الأصل، الشروط دي بس ما فيهاش اعادة وما هو مثلها وما وسعش اكثر من كده مافهم قصدي فما هو مثلها اللي هو ايه كلها فيها جامع اللي هو فعل المحظور مافهم معنى اما الشروط التانية ما فيهاش الجامع ده فنخل الشروط التانية على الاصل ودي هي الايه الاستثناء عشان الاحديث فهمين؟ بس تقرأ يعني ليس ليس في العورة فقط مشكلة محظور ما إنه أصلاً العمر. العمر بسطر العورة؟ كشف العورة. أممم أول ما هي هي مشكلة اللي هي هتبقى نقد يعني أنا بصراحة أنا يعني ما يعني إيه ما لقيتش حاجة يعني ضبطته ضبط قوي ولكن جماهير العلماء على اللي هم جا سطر العورة والقبلة. والنجاسة والكلام من الحاجات اللي انت لو معزول فيها ما تحيدهاش يعني هناخد كده لغايه ما نعرف بقى احنا ان شاء الله واحنا بننزل اصول يعني انا من الحاجات اللي انا مركز فيها ان حاول احاول اجيب القاعده بتاعه دي بس انا لغايه دلوقتي ما وال والوضوء ودخول الوقت جعلوها لازم تعيد ايه بقى الضابط دي انا لسه ما وصلتهاش لو حد وصلني يقول لي هو مسنين الحديث نفسه ما هو اصدار الحديث اه بس يعني قد يعترض عليه بمثل هذا ما هو أصل الحديث بيقول خذوا زينتكم عند كل مسجد مثلا ف يعني الميصوره الايه قصدي بتقول كده يعني فاهم يا مش مشكلة يعني بس بس ايه خلينا دلوقتي على يعني ايه على يعني هي اقرب حاجة للموضوع هتبقى قول الشفره الثامن كده وهيبقى زي كلام احمد اللي هو على حسب الحديث يعني يعني ايه اللي ايه للاصل اللي احنا يعني النجاسه يعني يعني المهم يعني او انتم اعرفوا بس الاربع حاجات دي كذا واتنين كذا وان شاء الله وانتم تدرسوا اصول بحاول حاولوا تشوفوا القاعده توصلوا لها يعني. ماشي هتلاقوها يعني انا في حاجات قاعده اقرا كتب كتير قاعده اقرا قديمة قديمه بتاعنا نفسي كده يعني يعني ان شاء الله بمرور الوقت هتلاقوا بس انتم تكونوا حطين حاطين دماغكم فيها اما لو انتم مش حطين دماغكم فيها ممكن تلاقوها وما تعرفوهاش ما تفهموش الشرح اللي بيتكلم فيه او الامام او المؤلف. فانت حطوا في الماكل انتوا تحاولوا تصلوا لها وانتوا بتقروا ان شاء الله بذات الاخوة اللي بتطلب العلم يعني بقوة يعني. طيب فقولنا بعد فعل مختل يخرج الاداء لانه لا يكون مسبوقا بفعل وصف الفعل السابق بالخلل يشمل مختل شرطه او وما نقص ثوابه يعني هو كمل كمان او زاد عليها نقص ثوابه وان يستكمل الشروط والاركان مثل الصلاة منفردا يعني واحد يقول طب اين مثال مثلا اللي ايه اللي اعادة في ايه ثم نقص ثوابه حتى لو استكمل الشروط والأركان فبيقول لك مثل الصلاة منفردا فمن صلى منفردا ثم وجد جماعة سن له أن يعيد لاستدراك الفضل الذي فاته فإن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرض ب 27 درجة ماشي؟ ده برضو خباب المعلماء هل لو واحد استكمل الشروط والأركان ولكن ايه؟ ولكن يعني ترك الأفضل هل هل يجوز له أو هل يشرع له أن يعيد الصلاة لكي يحصل الأفضل نفهم معنا زي مثل صلاة الجماعة دي دي فيها خلاف بوضب العلماء فبعضهم قال أيوة يشرع له ذلك وبعضهم قال لا هو أدى الواجب فايه فيصلي صنعا يكثر من كده لكنه خلاص أدى الواجب الواجب الأول هو اللي عمله أمر التاني ده لما خلاص هو أقد الواجب أفهم معنا ففيه خلاف النص مش مفوض يعني أنا شايف الاستدلال بتاعه المثال يعني إنسان في فيه نص أصل يهي النص اللي هو فكرة اللي هو واحد صلى من ولا ملقى جان معايا صلي لا هو بيقول واحد صلى من فرداً وخلص الصلاة أو بعد كده لقى جان معايا صلي معايا؟ بي فيه نص؟ لا النص ده اللي انت بتقول عليه ده ما بيقولش فصلته نافلة بيقولش يصلي معاهم صلاة الفرد وكمان ما كانش بيقول ان هو صلى لوحده هما كانوا مصليين في رحالنا يا جماعه صلينا في رحالنا جماعه هما جايين من سفر فصلوا كان في مسجد ايه كانوا مجري في مسجد مين اللي قال آخر. الروايه ما قالتش كده اللي هما كانوا اه جم في المسجد يعني اه, آه هما جم على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم انا قصدي اصحاحتك بتقول صلوا في مسجد اه وقال صلينا في رحالنا وبعدين جم فاحنا لسه شايفهم بعد ما جم فقال لهم صلوا فالصلاه فدي غير اللي عليه فاهم هو بيتكلم على واحد صلى لوحده وخلص الصلاة خالص هل يجوز اللي هو يشترع له يعني اللي هو عايز ياخد ثواب الجماعة يعني فيصلي جماعة الفرد بتاع العصر اللي هو صلاه ده ولا هو خلاص صلفه مش هينفع يصلي ثاني ده خلال هو شفنا في اصلا دليل بيقول ان الشخص ممكن يعني يؤدي الفرض مرتين ما فيش ما فيش امر كده ما فيش امر كده لا إيه؟ مغلطين مغلطين. ما ذا رأي شيخ الإسلام؟ ذا رأي شيخ الإسلام. اللي هو خلاص طلع مأداها، يعني ليس عليه إيه أن يؤديها مرة أخرى. بس في كلام كتير لعلماء كتير اللي هو بيقولوا لو أداها على غير الوجه الأكبر، لعذر لعذر أو لغير عذر كمان، ماشي؟ وحب اللي هو هي إيه يكملها، ففي الأشياء بيعمل ربنا. فربنا يعني بي ايه بيتيح له ذلك يعني ماشي هم رأيهم كده ماشي دليلهم ايه انا مش يعني مش مستحضر يعني. مش مستحضره يعني قصدي هو الموضوع محتاج نقر هم الموضوع محتاج نقر من جهتي ان هو والله بقى مسموح ممكن واحد مثلا يصلي مثلا جماعه في مكان مثلا برا المسجد يعني يلاقي لا جماعه في مسجد وراح رايح يصلي الجماعه في المسجد بلس بلس بلس بلس هي بلس بلس هم هي قالوا بيصلي نافله مش بيصلي فرض. بيصلي العشاء هو نيته نافله الكلام هنا لهو بيصلي الفرض يعني ناوي الفرض فهم الحديث مم. لا هو الحديث ماشي على كده على كده بس هو محمول على النافلة يعني مش محمول على الفرض يعني ما يصلي الفرض برتين يعني زي تتصدق عليهم يعني ماشي صدق عليه النافله النافله يعني ما اعرفش دراستنا كلها نافله يعني ما هل في حد قال الفرض بس ما سمعتش بصراحة هو كده قال المفتي المفتي شرطه وهو مخالف لقال الجمهور يعني هو قال الإعادة أن الخلل يشمل ما اختلى شرط أوروك إذا يخالف قبل الأمم لأنهم هو فراط ما بين هما فصلش لا لا هو مش مخالف هو ما هو فصلش في المسألة يعني هو قصده يعني الحاجات اللي الشرع عمرنا بعادتها عشان اختلال الشرط أوروك أو نقص الثواب يبقى إحنا اسمها إعادة طيب فأما الواجب الذي لم يؤقت بوقت محدد كالكفارات فيوصف بالإعادة ولا يوصف بالأداء والقضاء الاستطلاحيين هذه المسألة اللي ماهر بالحش أو قاله ولا يمتنع, ولا يمتنع ولا يمتنع أن يقول أديت ما واجب علي من كفارة ولكن لا يقصد ذلك الأداء الاستطلاحي بل مجرد الفعل يدل على ذلك أنك لا تقول سوا من كفارة أداء أم قضاء وأما الإعادة فيوصف بها كل فعل فعل أولا على ضرب من الخلل سواء كان له زمن محدد أم لا يعني اللي هو المسألة اللي احنا قلناها في الأول اللي هي الواجب غير المؤقت لذاك كفرات يعني ما بتقولش انت قديت أدايا أو خضاءا عشان انت مش مطلوب منك إلا فعله لكن لو واحد قال له ان عملت أدايا ماشي هيقبل منه قبله لكن استراحا يعني المسألة دي فش أداة وإيه وخضاء عشان أداة وخضاء مبني على المؤقت مش مبني على غير المؤقت ولكن يدخل فيه الاعاده اللي عشان انت ممكن تيجي مثلا تصوم 3 ايام ويوم منهم يطلع باطل فايه فت... فتعيد اليوم ده ففيها دخله ايه الاعاده ماشي طيب تقسيم الحكم الى عزيمه ورخصه امم تفضل اللي كان على ايام رمضان ما 18 كل هل تقضي في الجمعات اللي آه العلماء قالوا تبقى خضاء مختلفوا بقى هل تأسم ولا لأ؟ لو كان لغير عوزة ولكن يجب عليها بطل اللي هي تعملها طيب هل دي كده تعتبر يعني اللي دي ما الأيام اللي هي ما صمتها مش هو أخوكم بيسأل لو واحدة حائض ااا أو حامل أو أي حاجة ماشي وكان عليها صلوات صيام أصلي فإيه فعاد الطول السنة ما صمدش الإيه الأيام اللي كانت عليها أولهم بتشمل ماشي الصيام فكده يبقى هي إيه يبقى الأصل اللي هي لازم تصلي لازم تقضي يعني تصومهم يعني ماشي اسمها قضاء ولا مش قضاء على حسب خلاف هنا فعلى التعريف اللي بيقول القضاء ده هو معنى وفعل عبادة مؤقتة بعد فترة وقتها يبقى عندهم دسم قضاء صلنايا خلاص وقتها خلص سواء عذر أو غير عذر ماشي أما العلماء اللي بيقولوا اللي هو بيشترطوا اللي غير عذر في الحالة دي هي إيه مش قضاء في حالها هي أداء في الماضي أم على حسب الاختلاف طبعا تقسم ولا ما تقسم شيء إيه الأصل لما تقسم شيء طرما إيه ما مع ما خلصتش Tamozdi, bajek je lewis sena, xensut, fekalem tesamman, lewis, fekalem, lewis, lewis, lewis, lewis, lewis, lewis, lewis, lewis, lewis, lewis, lewis, lewis, lewis, lewis, lewis, lewis, طيب ماشي اتفضل هو اكتر من طبعاً فعله السنه ده تاخر قضاء لأن الوقت المحدد المعين اللي هو في سمر رمضان وده مقارنه اه ما احنا قلنا بقى على الخلاف بقى في الإصطلاح اللي لو قلنا الإصطلاح هو فعل الموقتة بعد مؤقته بعد فوات وقتها يبقى قضاء صح اللي هو خلال السنه بعد السنه اه خلال السنة، ما كان خلال السنه اه خلاص صح لكن على الإصطلاح بقى اللي بيقول هو فعل عباده مؤقته بعد فوات وقتها لغير عذر يبقى هنا مش بس ده خلاف يعني انت بتتكلم ايه خلاف مش مبان على عمل قوي يعني فالمشكاليه في ان تقسم ولا ما تقسمش هو ده اللي بالنسبه لنا اشكاليه قضاء الصوم قضاء الصون ده يعني واجب الموظف قضاء الصوم قضاء الصوم والحاج واجب الموظف مين دول اللي تقسموا بقى لو ما صدتش لغايه ما صار خمسه اه يبقى واجب موسع بقى مش واجب ضيق اسم ضيق يعني لازم ايه بعد ما تخلص الحيط تصوم على طول اليوم اللي بعديه اما واجب موسع زي الصلاة من الظهر للعصر ها آه. اه هيبقى عندهم كده مش مطلق مش مطلق طيب تقسيم الحكم الى عزيمه ورخصه عدى بعض العلماء من اقصاء الخطاب الوضعي وصف الحكم بالعزيمة او الرخصة وبعضهم جعله تقسيما اخر للحكم وهو اولى يعني الشيخ هنا رايه الراي الايه اللي هو الحكم تكليفي ووضعي والعزيمه والرخصه ده حكم ثاني ده تقسيم ثاني ماشي ولكن بس هو قال ايه هيبقى تقسيم تابع للحكم التكليفي ولكنه تقسيم للحكم التكليفي والتخير الى الحكم الوضعي يعني هو عايز ايه عايز يقول الاحكام حكم وضعي وحكم تكليفي فالحكم التكليفي ده ممكن يبقى اللي هو وصف وصف الحكم ابتداء الوصف الأصلي يعني من غير عارض أو من غير عزل. ماشي يبقى ده العزيم، وممكن الحكم التكليف ده يبقى إيه؟ يبقى الوصف اللي إيه العارض اللي هو خلاف الأصل. ماشي يبقى ده الإيه الرخصة، فبيقول لك ده على رأيه يبقى قسم تحت القسم التكليف، ماشي فلا يوصف السبب والشرط والمانع بالعزيمة والرخصة، يعني قال لك السبب والشرط ما بالعزيمة والرخصة، أما الواجب والمستحب والمباح المكروه والحرام ممكن ينصفه بالعزم والرخصة فيبقى يدخل تحت ال طبعا كنا اتكلمنا في بداية الدرس عن اختلاف العلماء في مسألة العزم والرخصة دخل في ايه إيه فأني اتبع ي... الحكم الترديف ولا وضع ولا واحدة من... ولا واحدة غير التلاتة ولا أي بذة تصدق خير بالخال في العزيمة هو إيه ف... الحرام ممكن العزيمة هو فما أنت تقلب بالعكس يعني يعني العزيمة يعني ترك الحرام والرخصة يبقى فعل المحرم الفلاني ناجم طيب، هم؟ أو شاء الله. ماشي. في اللغة القصد المؤكد، كما قال تعالى ولم نجد له عزمة. وفي الاصطلاح وصف للحكم الثابت ابتداء لا لأجله، لا ماشي؟ ويوصف به الواجب والمندوب والمكروه والحرام والمباح ولا يطلق إلا في مقابل الرخص. والرخصة في اللغة التسهيل والتيسير ومنه قولهم رخص السعر وقولهم أرض رخصة أو رخيصة إذا كانت دنيثة لينا وفي الاصطلاح وصف للحكم الثابت على خلاف, على خلاف دليل شرعي باق لعذر طيب هيمسك بقى التعريف بيقول إيه فقولنا على خلاف دليل شرعي يخرج كل حكم لم يشرع على خلاف دليل شرعي آخر يبقى على خلاف دليل شرعي يبقى ايه يالقصل اللي انت الدليل بيدل على اللي انت لا يجوز تأكل يعني اكل الميت ماشي لا يجوز اكل الميت ماشي الدليل بيدل على كده ده الاصل صح جي دليل شرعي ماشي خالف الاصل ده في حالة المضطر فبقت ايه بقت في حالة المضطر رخصة تفهمين معنى؟ فديه على خلاف دليل شرعي. طب لو في دليل على حاجة من غير ما يكون الخلاف لدليل شرعي أصلي. يبقى دي مش رخصة ده حكم أصل. لا يوصف بالعزمه ولا يوصف بالرخص ده حكم. فهم معناه؟ لو في <تصفيق> دليل شرعي حاجة. لو ما فيش دليل يعني ايه أنا هو زي البيع مثلا ربنا بيحل البيع. البيع ده يوصف بالعزمه أو الرخصة؟ ليه؟ عشان هو ما جاش على خلاف ده لي شرعي آخر هو أصلا الأصل في اللي هو حلاه <تصفيق> فهم؟ آه ما هذا اللي بيقول عليه؟ إن العزيمة دي في مقابل الرخصة يعني العزيمة دي بتطلق في الشيء اللي فيه عزيمة ورخصة أما الحاجات اللي ما فيهاش عزيمة ورخصة ده الحكم بتاع ربنا أصلا فمن نصوص شبيعة عزيمة ولكن إطلاق الأصوليين إن كلمة العزيمة اللي هي في مقابل الرخصة ماشي؟ طيب وقولونا باق يبقى وصف, الحكم وصف للحكم الثابت على خلاف دليل شرعي باق يخرج ما شرع على خلاف دليل منسوخ فلو يسمى رخص اصطلاح يعني ايه؟ يعني لو في دليل بيقول حاجة وبعدين جي حكم نسخه فالدليل الاولاني ده مش باقي فما ينفعش نقولي التاني ده اسمه رخصة لا الثاني ده حكم ربنا عز وجل للناسخ مفهول <تصفيق> معنا؟ <تصفيق> ماذا تقعد كتاباً ما نسخ؟ خلاص مش هيتقدموا صدقات اه فده كده ما بقىش رخصة ما اسموه مش رخصة اخوكم بيقول في صورة المجدلة ايه ده أنا جاي اللي ايه فقدموا بقى نايدانا جواكم صدقات وبعد كده ايه المسألة فده كده يبقى رخصة ولا مش رخصة على الاصطلاح مش رخصة على الاصطلاح تعريف الاصطلاح بتاع الاصليين مش رخصة لأشان ده بقى حكم ربنا خلاص طيب وقولنا لعذر يخرج ما شرع على خلاف دليل شرعي لمخصص لا لأجل العذر قال لك بقى إيه عندنا في ساعات بيبقى في قول عام صح؟ أي عامة ويجي حديث يخصصها طبما الحديث اللي خصصها ده ممكن واحد يظن اللي هو وصف للحكم الثابت على خلاف دليل شرعي ضاق، صح؟ فلذلك كتبوا العذر. ماشي؟ عشان يخرجوا يخرجو مسألة الإيه تخصيص العام؟ عشان تخصيص العام ده مش متخصص العام ده مش متخصص عشان الإيه؟ عشان العذر. ولكن هو متخصص ترى؟ وده أخلاف بقى يعني النسخ الجزئي ده قصة يعني ماشي العظم الإشخاص بالفقر الخصص ليه بقى مش هدا بقى الخصص والعندة وده أشبك أيوا دلوقتي إحنا بنتكلم في آية جات عامة ماشي وجه حديث خصص ماشي بلاش كده خلي عندنا عام وخاص موجودين في الشريعة فأنت بتعمل إيه دا كتير بتقول الخاص خصص العام صح من غير ما تعرف انه اللي جاي الاول دا كتير جدا في الشرع يعني صح فدوت إيه دوت ممكن يوصف الخاص ده ممكن ممكن واحد يجي يقولك يعني إحنا عندهم إشكالية في الموضوع ده عندهم الخاص اللي مسونا من, من خصص العام القرآن إلا بشروط قوية أو خاصة الأحد يعني اللي هو مش المشهور الأحد اللي هو أقل من المشهور كمان عندهم اللي هو الواحد أو الاثنين أو الثلاث ليه قال لك ده أنا عندي حكم ربنا عام وانا متأكد إذا حكم ربنا وجي ربنا وجيه حديث انا مش متأكد من صحته قوي بس الراجع عند الوقت صحيح بالنسبة الستين في المئة مثلا هم بيكلمه في ده يعني بيكلمه مش في في الغالب الظن صحته ماشي جي خصصهولي فدا يحتمل ايه يحتمل ده نسخ زي ما انت بتقول وعندهم ايه السنة الاحدة تنسخ القرآن فماضي فدي اشكالية بس طبعا ده خلاف الراجح يعني اللي هما قالو ده خلاف الراجح فقالك الاصلي الخاص بيخصص العام ماشي؟ والخاص ده خلاف الدليل الاصلي اللي هو موجود في القرآن اللي هي الآية الواضحة اللي هي كذا جيه حاجة خصصتها بس الفرق ما بينهم ايه؟ ان للرخصة دي لعذر اما ان الخاص ده هو مخصص لحاجة معينة هنقولها دلوقتي ماشي؟ هي دلوقتي الكلام بعد ما الكلام يخلص لمحد يفهم قولول يعني من الفرق بين الحكم المخصوص من العموم والحكم الثابت رخصة أن الأول خصص لعدم وجود الداعي للحكم العام فيه والثاني خصص مع وجود الداعي للحكم العام فيه ولكن لأجل العذر رخصة في تركه مع جواز فعل ماشي وإذا منع تركه فإنما يمنع لسبب آخر كما نوجب على المضطر أن يأكل من الميتة ما تبقى به حياته لألا يهلك نفسه مع أن الأصل في أكل الميتة للمضطر أنه رخص فالمفسدة التي لأجلها ورد النهي عن أكل الميتة موجودة في الميتة التي رخص للمضطر في أكلها ولكن أبيح له الأكل دفعا للمشقة أو للعنت أو للموت أو كذا وفي تخصيص الحامل من المطلقات وجعل عدتها وضع الحمل وعدة غيرها ثلاثة قروء الأمر مختلف فالحكمة التي أمرت لأجليها المطلقة الحائل بالانتظار ثلاثة قروء هي التأكد من خلو الرحم والحامل إذا وضعت قطعنا بخلو رحمها وهذا معنى قولنا معنى قولنا في الرخصة الداعي لوجوده في التخصيص معدوم في معنى الكلام ده يعني بيقول إيه بيقول دلوقتي أكل ده حرام ولا مش حرام حرام جي الشرع رخص للمضطر اللي هو يأكل الميت الداعي اللي في الداعي اللي الداعي دعا اللي أكل الميت حرام موجود والمضطر بيأكل الميت ولا مش موجود موجود ولكن الشرع أجاز له ورخص له في أكل الميتة من أجل ايه؟ ايه؟ من اجل اللي في حالته دي او في في الظرف ده العارض ده او العذر اللي هو فيه ده حصل ايه حصل اللي ايه اللي المصلحه بتاكبر بس الداعي لحرمة اكل الميته برضه لسه موجود مفهوم معنا اما في مسألة الحامل عندنا الاصل ان المطلقات ثلاثة ايه قرء الحكمة اللي أمرت لأجلها المطلقة الحائلة بذلك بانتظار سأتكره إيه التأكد من خلوة إيه فلما الحكمة دي الموضوع ده ما بقاش موجود الداعي اللي من أجله شرع الحكم العام مش موجود في الحالة الخاصة دي فبقت إيه آه فبقت شيء آخر مناسب ليها اللي هي إيه اللي هي تضع المولود فده يبقى خاص مخصص العام أما دي رخصة همين معنى ولا في اشكال ده قبل طيب طيب ده كده كلام. طب الموضوع العزيمة والرخصة ده في اشكاليات يعني في خلاف يعني في خلاف اول حاجة زي ما قلنا هو واضعي ولا مش واضح. النقطة التانية الخلاف في الايه في التعريف بتاعه فهتلاقوا في خلاف كبير بين السلف في تعريف العزيمة والرخصة أصلاً ماشي والحاجة التانية الاختلاط الحكم اللغو اللغوي بالحكم الإيه بالحكم التعريف أو التعريف اللغوي للرخصة بالتعريف الإصطلاحي للرخصة فدي إشكالية إيه إشكالية ثالثة الأول هنقول إشكالات دي الأول عشان سهلة في إشكالية كبيرة جدا موجودة في الأخوة وبرضو موجودة في بعض المؤلفين في الكتب اللي هم خلطوا ما بين التعريف اللغوي بالتعريف الإصطلاحي للرخصة فبقى عنده الر الرخصة بمعنى الرخصة يعني التيسير يعني فاهمين؟ واما التعريف اللي صاحب الرخصة مش مش أي تيسير وبعض العلماء قالوا كمان مش لازم التيسير يعني مش لازم الرخصة تبقى تيسير مفهوم معنى؟ بعض العلماء قالوا كذا فعلى التعريف مثلا هنا <تصفيق> بعضهم قال لازم تسيرها اللي هي عشان لأجل عذر فوصف فصف للحكم الثابت ابتداء ماشي ده ايه ده عزيمة لا لأجل عذر أما الرخصة وصف للحكم الثابت على خلاف دليل شرعين باقا لإيه لعذر فبيحصل بعض الإخوة بيتلغبط في العزيمة والرخصة ليه اللي هو مجرد اللي فيه ترخي يعني دي بقت أسهل يقول دي رخصة ولكن ميزات الازهر دلوقتي يعني دايما يقول ده دا رخص رخص في الشرع ده مش عارفه ولكن هو أصلا ما فيش دليل عليها في الشرع ما كانش على خلاف دليل شرعي آخر ما كانش كذا فما تبقاش في الرخصة وما ندخلش فيها ان الله يحب ان تلقى رخصة كما يحب ان تلقى عزائم فما نلخبطش دي في دي لازم عشان تبقى رخصة تبقى ماشيه بالاصطلاح الايه الاصطلاح الشرعي بتاعها مفهوم معنى مش مجرد الايه اللي دي اسهل وخلاص فلازم تبقى واخده بشروط التعريف بتاعنا من اولها لاخر مفهوماً لا طيب الحاجة التانية التعريف نفسه اختلفوا فيه طب يعني الحاجة مثلا لأخذ المشاقة الشديدة وكذلك فعلى أساسها هو رخص فيه هو ما هو بقى هذي اصلا في الاخر اصطلاح ودلاتي هو رخص العالم ده رخص ليه للمشاقة الشديدة وهو في ترخيصه ده صحيح يعني هو فعل الصح يعني مش مش ايه مش بيتساهل ولا حاجه اسمعني بس خلاص فكده من ناحية الحكم الشرعي هو يسهل ليه هنيجي بقى نبص بقى هنيجي ايه نبص هل الكلام اللي عمله ده مطابق للتعريف ولا مش مطابق في فممكن ما يبقاش مطابق ما الرخصة اللي احنا عارفينها ممكن يبقى هو هييسر بس اه ممكن يبقى هو هييسره خلاص لكن هو مش مطابق للتعريف ده فهمت قصدي ممكن مطابقة بقى على حسب بقى هل التعريف ده بيتكلم على الرخصة اللي الشرع نفسه حكم بها كرخصة. يعني لما هي مطابقة للتعريف هي بقى صح مثلاً؟ شو يعني ممكن مثلاً ننزل؟ لما هي مطابقة للتعريف يعني الشروط ده التعريف تعرف عليها. فهم؟ مثلاً خشطة حديث. تحت حديث ايه؟ على ادتخل تدخل اصلا ممكن يبقى فيه خلاف اصلا من حديث توتا رخصه يكون مختلف عن التعريف الاصطلاحي بتاع الرخصة يعني مش <تصفيق> لا انا انا بتكلم على, على التسهيل, التسهيل وخلاص قصدي كده اتفضل ممكن صوتي حاجه لو حد قال رخص الشارع بكذا ايه مانع ان يكون قصده المعنى ده ممكن يقصد المعنى ده بس مشكلة الناس بتخلط ما بين الاثنين فبقول لكم خلي بالكم ما تخلطوش ما تدخبش دي في ì إنت إعرف اللي إلي إيه ملازن أنت تكون مشكلة في الناس هي اللي قلتها آه آه آه. لكن إنت بأواخد بالك اللي فيه الرخصة بالمعنى اللغة でも فيه الرخصة بالمعنى الصراحة فديه اختلف عندي بس دا اللي موسم ممكن, ممكن يقول إن هما بينهم يعني يعني جزء مشترك إني في حاجات فيها تيسير داخلها في الرخصة وفي حاجات كيها تيسير مش داخل في الرخصة عين ناس في الوقت في حاجات دخلتها في الرخصة فيها تيسير وفي حاجات في الر آه يعني وأقصد ماي عاجبني اللي ممكن يقول في خصوص وعموم مو يعني الرخصة في الاستراحة الأصولي في جزء منها كبير في تيسير في جزء ما فيهش تيسير ده على خلاف حتى ما فيهش تيسير دي ووالرخصة بتاعت المعنى اللغوي في جزء منها داخل في الاستراحة الأصولي وفي جزء منها مش داخل في الاستراحة الأصولي صح كده ماشي؟ إيش قاعد نسأل اللي ممكن يوصل ولاش ما تيسير زي؟ أو لا كول يعني ان شاء الله بسرب افتكر <تصفيق> بس كان في انا فاكر كان في حاجات كتير عشان اتفضل مش تسهيل اصلا المشطه في التعريف اه هتدخل, هتدخل في التعريف لو هي ايه لو هي حكم لو وصف الحكم الثابت على خلاف ده شرع عين باق ولا بالتوكيفه كمان يعني لو هي باقيه في المساله بالنظر على المشطه ده خاص مش هيثبت بالضروره اما لو هو زي ما قول إنه يعني مثلاً تسهيل أو كذا، فأي حاجة فيها تسهيل حتى بقى مقابلها ما شاء الله ما هو بيسهل فيه، يعني هو بيسهل الشخص إذا ما فيه مشاكل، فإذا فيه مشاكل تعتبر إن هي عوض، لما شايف إن هو ممكن يبقى يسهل لحد غير ما فش التعرف، يبدأ يبدأ هو في يتسهل يعني عوض بتسهل الشخص، بس لو نبدأ بتساهل في شخص يعني هم شنو مش متسهل. مش مستوعب هم يبقى فيه حد ممكن يسهل لحد غير ما في يعني هو كلامك هيبقى كلام مش مش غلط إن شاء الله لو على التعريف ده بس هو النقطة الثالثة اللي أنا هالكو اللي ايه في خلف التعريفات ماشي فبعضهم جعل الضابط بدل عذر عارض وفهم معنا وبعضهم جعل الضابط عذر اللي هو ايه وصفه للحكم السابت ابتداء لا لأجل عارض والتانيين قالوا ايه لا لأجل ايه عذر فاللي قالوا عارض ده إيه جعلوا منها بقى اللي ممكن للرخصة تبقى مش تيسير تبقى تجديد هفهون معنا عشان قالك ده الاصطلاح, الاصطلاح بنقول اصطلاح معين فالمهم لو في حكم أصلي وجي عارض شل الحكم الأصلي ده في حالة معينة وجعلها حاجة تانية حتى لو للحالة دي هو مشدد دي اسمها رخصة هفهون معنا أما اللي قاله العذر قالوا لازم الرخصة تبقى العذر فجمع اللي قاله الرخصة هي وصفا للحكم الثابت على خلاف ده هي عين باقا لعارض قاله في حاجات عوارض بتبقى مشددة فدي تبع الرخصة عشان نبقى بقى حكم الرخصة العظيمة خلص من أول على... والتانيين قالوا لا الأصل في الرخصة اللي هي مرتبطة برضو بالمعنى اللغة بشوية هي العذر أما التانية دي دي حكم تاني منهج دعب الرخصة العظيمة مفهو المعنى ولا لأ فعلى التعريف اللي هو بيقول له عذر يبقى كلامك ده آه يبقى ريب يعني شاء الله بعضهم قال له عارض بدل عذر هنبني على الخلاف ده حاجات يعني مثلا قصر الصلاة مثلا ماشي قصر الصلاة ده رخصة ولا مش رخصة ايه؟ امم في حد بنال اه في, عزي... في ايه اللي انتوا عارفينه؟ مش الشيخ قالوا لكم بيان قريب ولا ايه؟ في القصر؟ ولا الشيخ النجاه ايه؟ الشيخ النجاه قديمه متأكدين؟ في لا في ناس قالت ولا انت؟ طيب هو دي بقى فيها خلاف كبير ليه بقى قالوا لو احنا طبقنا الايه لو طبقنا الايه التعريف قال لك الحكم الثابت على خلاف دليل على خلاف الدليل الشرعي فالدليل الشرعي بيقول ايه للصلاة اربعه ماشي دي حكم ثابت على خلاف الدليل ده اللي هو لو بنسفر يبقى 2 ماشي والحكم ده العذر لو عذر الايه الصفر قبل قولنا العارض هي بالعارض الايه؟ الصفر فيبقى بعض العلماء بسبب كده رحوا قالوا ده ايه؟ ده داخل في الايه؟ في الرخصة اما العلماء التانين بعضهم قال اللي ده مش داخل في الرخصة ليه؟ بعضهم برضو ماشى على التعريف دوت واستدل حديث عائشة فرضت صلاة رقعتين رقعتين في الحضر والسفر فأقررت صلاة الصفر وزيدة في صلاة الايه؟ الحاضر. فقالوا بقى العكس الاصل يعني الاصل هو حاجة وبعد كده بقى ايه ده عكس الاصل فبقيت ايه فبقى عندهم الايه اللي اللي, اللي اللي مش رخصة لحاجة ماشي وبعضهم وبعضهم ماشي على التعريف دوت بس هو عنده الرخصة مرتبطة بالمعنى اللغوي شوي ماشي فقال لك لا مش رخصة ليه قال لك علشان واجب. عندنا واجب. هو مثلا عنده قصر واجب. ماشي. فوجوبه هو عنده بيخلي بيخلي بسبب التع... اللي هو مرابط الرخصة بال... بالعزر او بالتيسير. فالحاجات اللي واجبه والمندوب المندوب عنده يدخلها سبعة رخصة. بخلي الرخصة في المباح. ليه؟ عشان فيها تيسير. اما اللي هو هيوجب عليه حاجة. فبيقول مش رخصة عشان ده واجب. والواجب ما يوصفش ما بالرخصة. في معناه ولكن انا من خلال الدراسة بتاعتي انا اللي بالنسبة لقصر الصلاة هيبقى على التعريف من غير حديث السيده عائشه هيبقى ايه هيبقى رخصه في معناه بس حديث السيده عائشه ده قد يجعلهم يخصصه عشان بس الحديث قال الاصل كان رقعتين في الصفر والحضر وبعد كده بقى ماشي دي هيجي هو الراجل هيقولها احنا هنخالف ان شاء الله القضيه هي اصلا ما هو نقولها يلا نقولها عليه بس عظيم اللي عليه ماشي طيب خلاص ما الأحكام التي توصف بأنها رخصة الأصل في الرخصة أن لا يوصف بها إلا الإباح هو رأي وكذب ماشي ولكن قد يعرض بالحكم الموصوف بأنه رخصة ما يجعله واجبا أو مندوبا وذلك كالأكل من الميتة لمن أشرف على الهلاك الأصل أنه رخص ولكن يكون واجبا إذا أدى تركه إلى الهلاك والفطر للمسافر في نهار رمضان رخص ولكن إذا شق عليه الصوم يكون الفطر من عفوا أفهم المعنى وإذا كانها يهلك يبقى واجبا وأما القصر أو ها الجهاد مثلاً وأفرده وأعلم، القصر في السفر فمن من جعله واجبا لمواضبة الرسول صلى الله عليه ولحديث عائشة فرض الصلاة وركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقل فأوقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحذر، ولوجه لتسميته رخصة حينئذ ومنهم من جعله مندوبا لمواضبة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، ولا يمكن أن يواضب إلا على الأفضل فقالوا الأفضل ما يقيه يتسماش رخصة يعني على رأيهم يعني يقول تاج الدين السبكي واعلم أن الإجابة وندب واستواء الطرفين أو رجحان أحدهما أمر زائد على معنى الرخص، لأن معناها التيسير وذلك بحصول الجواز للفعل أو الترك يرخص في الحرام بالإذن في فعله وفي الواجب بالإذن في تركه وأدلة الوجوب والندب وغيرها تؤخذ من أدلة أخرى. هو الشيخ هنا واخد بالرأي إيه الرخصة لابد اللي هي الأصل فيها تكون إيه مباح وإذا جينا في حالة معينة قلنا اللي هي وجبة مستحبة زي وجوب أكل الميتة للمضطر لو هيهلك فده لحكم إيه لحكم عربي اللي خليه يقول كده هو وتلقى الدين السبكي مثلا والعلماء قالوا له كده اللي هم ربطوا الرخصة بالمعنى اللغوي فقالوا ربطوا التعريف الأصولي بالمعنى اللغوي فقالوا الرخصة هي اللي فيها حاجة حرام أو واجب وبعد كده إيه أنا رخصت في ترك الواجب أو رخصت في فعل الإيه الحرام ماشي وده تعريف لبعض العلماء ولو واحد مشي عليه يمشي عليه بس يبغير التعريف بتاعنا ودي إشكالية في, إيه في موضوع اللي زي ما قلتلك في موضوع الرخصة العظيمة اللي في اختلاف في التعريفات، بس الإشكالية في المؤلف هنا اللي هو إيه اللي هو خذ تعريف وبعد كده جاب كلام تاج الدين السبكي، كلام تاج الدين السبكي ليه تعريف آخر هو تعريف في الرخصة مختلف عن التعريف اللي إحنا قلناه، مفهوم معناه ولا؟ وإلى يبقى التعريف اللي إحنا قلناه مش جامع معناه على كلام تاج الدين السبكي، فتاج الدين السبكي تعريف للرخصة. بمعنى اللي هي حاجة واجبة او حرام والشرع ايه والشرع يجوز في ترك هذا الحرام او فعله، فبالتالي هي ايه في المباح. مفهول معنى؟ ولكن لو انا هقول تعريف الرخصة بالمعنى بقى الاصطلاحي اللي هو دلوقتي كتير ونصميم بيرو عليه، اللي هو وصف للحكم وصف الثابت على خلاف يدارين شرعيين باقن لعوذر ما عنديش مشكلة خالص اللي هو يكون واجب عنديش مشكلة اللي هو يبقى مستحب. ما عندش مشكلة يبقى ماستحب ما عندش مشكلة ايه واباح ما عندش مشكلة يبقى ما عندش مشكلة ايه واباح فالقالوا اللي هو لازم ايه واباح اشكاليتهم في في اللي هو تأثروا بالمعنى اللغوي للرخصة بقو المعنى ولا في اشكالة فولكن على التعريف بتاعنا مثلا ممكن تبقى الرخصة واجبة زي اكل الميت للمضطر وهي وشرب الخمر لمن إيه لمن غص بلقمة وخ وخشية على نفسه الهلاك وزي التامم للمريض التامم ده رخصة العظيمة على التعريفش على التعريف بتاعنا يبقى إيه هيبقى بقى طيب لو هو طب هو دلوقتي لو ما عندوش مية أو المية موجودة وهيهلك ماشي. هل التيمم مباح ولا التيمم مواجب بعد بقى الإخوة السلفين يعني إما مش درسين أصول قوي يقول لك لا التيمم لو يصف بالرخصة العزينة ليه لا لك عشان التيمم مواجب والرخصة إيه؟ مباح ويقول تعريف بتاع الأصوليين ده مش يقول التعريف الثاني بتاع اللي قالوا كده لو تجدين السبك فخلط التعريف يعني إيه جاب تعريف بتاع رأي معين دخله في أحكام رأي تاني مفهوم معانا ولا لا؟ انا بص كده في <تصفيق> كتاب في السكر بيقول ان الناس له وجود كامل بيؤذن الادله اه اه اه بس يعني ايه في بعض العلماء واظن تاجدين سبتوا منهم هو بيسميها رخصه اه لا بيعرف الرخصه بتعريف تاني غير ده ماشي هو بيسميها حتى لو اجيبه بيسميها رخصه هو كاتب معنى رخصه ان ده معناها التيسير اه اه ما بقولك ما هو بس ما بدرس في مساله الرخصه والعزيمه يحيى قال لك في إشكالية جامدة في اللي العلماء ما مصطلحوا الرخصه العزيمه بعضهم اصطلاحه للرخصه والعزيمه ارتبط بالمعنى اللغوي فما قصدي وبعضهم لا خلاها اللي هي ايه اللي هو حاجة على خلاف الأصل وما ارتبطش بالمعنى اللغوي خالص ما عندوش إشكالية اللي هو مش فيها تيسير يبقى حكم واجب حكم مستحب حكم كذا فما قصدي فالتعريف المشهور دلوقتي اللي احنا بنقراه في مش ربطه بالمعنى اللغوي هو بيقول لك حكم على اخلاف الاصل ماشي؟ اللي هيقرب المعنى اللغوي شويه اللي هيقول له عزر والله هيبعد معنى شويه شوية اللي هيقول له عارض فبقيت المسألة مختلفة خالص عن ايه المعنى اللغوي ففهم اصلي؟ فلو احنا لقلنا بالتعريف دوت فاهم حاجة وانا بقول رخصة وعزيمة ما ما مشغلش نفسي بالرخصة اللغوية عشان انا ممكن ايه؟ هقول دي مش رخصة باي في الحالة رخصة بس المشكلة اللي انا ملغبط نفسي بالرخصة بالمعنى اللغة فمازدي فلو احنا قلنا دلوقتي الرخصة يعني ايه اللي خلاهم يقولوا لازم الرخصة تبقى مباحة لو احنا قلنا اللي الرخصة هي بالتعريف اللي احنا قلناه اللي هي وصف الحكم الثابت على خاطر ده لي شرعي داخل العرض الخاص ممكن ما تبقاش ممكن ما تبقاش ممكن تبقاش مباح مش لازم تبقى مباح تعريف هنا بشترط ليش لا تبقى مباح فمقصدي فهم؟, فهم؟ وبالتالي انا ممكن اقول بكل بساطة اقول اللي هي ممكن تبقى واجب ممكن تبقى مستحبه وممكن تبقى مباح وممكن تبقى ممكن تبقى حرام خاصة لو انا شلت العارض دي وحطت عارض مفهوم معانا فلو انا قلت عارض هيبقى ايه هيبقى رخصة واجبة زي أكل الميتة المضطر فبقت هي على خلاف الأصل لعارض اللي هي ايه؟ الاضطرار وهي واجب فمعنى؟ زي التيمم للمريض هي على على خلاف الأصل لعارض وهو فقدان الماء أو عدم القدعة أو فقدان الماء ماشي ماشي وهي واجبة ماشي القسم الثاني رخصة مندوبة زي إيه؟ زي قصر الصلاة الربعية المسافر هو دليل يعني الجمهور اللي هو إي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها ده الحديث ده قالوا بإيه قالوا إمتى قالوا مسيدنا عمر قال للآية في الخوف مش في الصفر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها فدل ذلك على إنها خلاف الايه خلاف الأصل يصل الربعية، ماشي؟ فهتبقى مندوبة على قول الجمهور أو جبة على قول ابن القصر الصلاة وجبة وهي على خلاف الإيه؟ الأصل وإحنا ما اعتبرناش حديث سداعي، ماشي؟ ففون كده المعنى لا مش مشكلة خلاف نقص في حتى هذه مباحة مش مشكلة أصلا مش هنبني عليها أو مش هنبني على عمل أو يعني في الحتة دي بالذات يعني القسم الثالث رخص مباحك العرافة وهو بيع الرطب على رؤوس النخل. لقدر كيله من الطمر خرصة انتم ان شاء الله هتأخذوها في الايه؟ في البيوع بإذن الله يعني دلوقتي الرطب بالطمر ينفع يتضع مع بعضه بعضا ينفعش. فعش عشان الطمر جاف والرطب ايه في مية فكده مش مثلا بمثل ولكن ابو السلام رخص في حالة واحدة اللي هي بيع الرطب على رؤوس النخل يعني الرطب على رؤوس النخل الصحابة يعني هيديه للطمر الجاف وياخذ الرطب اللي على رؤوس النخل ماشي فدي كانت ايه كانت حاجة نبي صلى الله عليه وسلم رخصها للايه من اباحة يعني في الحاجة والاجارة على ايه على على كلامهم يعني وهي تمليك المنافع بعوض او بعسة لمسلا الاصل فيه اللي احنا لو مش على قواعد هيبقى ايه هيبقى محرم لكن نبي صلى الله عليه وسلم اجازه هيبقى رخصة يعني. والتلفظ بكلمة الكفر من اكره على ذلك لكن لو امتنى عن ذلك صبر لكان اخذا بالعزيمة هو افضل يبقى التلفظ بكلمة الكفر لو اكره على ذلك فالشرع رخص له في الايه في التلفظ بها صح طيب لو هو اكره لو هو هل الافضل لا يتلفظ ولا الافضل يتلفظ لا يتلفظ آه يعني بس هو الراجح في المسألة اللي الأصل على حسب حال يعني نشوف المصلحة الشرعية فيه فلو لقينا المصلحة الشر هو يجوز من ناحية الإباحة إيه لكن لو المصلحة الشرعية في اللي هو يصبر من أجل تبكيت العدو مثلا واللي هو يهين يهين يعني قلوب الأعداء ويعني إيه ويخافوا من المسلمين ويحسوا المسلمين ده العين طبعاً ليه تأثير كبير في الحالة دي هيبقى, إيه؟ هيبقى مستحب وضل أصل فعشان الأصل فيها العزيمة أفضل في الحالة دي ولكن ساعات بي بيستسنى حاجات زي ايه مثلاً زي واحد مثلاً مهم للمسلمين من جهة مثلاً اللي هو هيعرف يدينهم معلومات معينة أو حاجات معينة أو كذا أو كذا وقدامه ياخد بالرخصة علشان يروح للمسلمين بالمعلومات ديت، ففي الحالة دي هتبقى الرخصة قد تجب بس في حالته، لكن الأصل اللي في الحالة دي العزيمة أفضل عشان الأصل في الحالة دي اللي العزيمة بتعمل إيه إيهان لقلوب الأعداء يعني في وهن بيجيلهم لهم وهن كده فهم ولكن افرد واحد مثلا قال هاخد العزيمه وبعد كده هو في ظنه لو, لو قعد حاجه ياخد العزيمه ممكن ينتكس او يضعف او كده في الحالة دي الاخذ بالرخصة تبقى افضل له هو في حالته فيمن طيب القسم الرابع رخصة خلاف الاولى ك في رمضان المسافر الذي لا يشق عليه الصيام ولا يتضرر به واضح قسمه هو قال قال العزيمة هو, هو أفضل يعني على كلامه يعني مثلا الأمثلة لابدها برضو تركها أبدا يعني إيه؟ يعني قال وصبر يعني هيمددنا أفضل طب الأمثلة المثالين اللي هو ده هم كده اللي هو اللي بيع العراية والجارة معنى كده يعني ممكن يعني على كلامه يعني كده ولا هم يستخدم لا والجارة وبعض العراية رطب ده مباح الشرع أباح كما الترفض بذلك ايوه يعني الافضل التلفظ بس بكلمه الكفر يعني التانيين دول مباحه على طول يعني ما يجيش واحد يقول الافضل ما عملش ممكن تاخذ الاحكام الايه يعني ممكن تاخذ الاحكام الخمسة وهنا اختلط برضه المعنى اللغوي بالمعنى الايه الاصلي فلكن اخذا بالعظيم هو بالعزيمه افضل بحته لغوية يعني فقصدي مش مش المعنى الاصلي بقول لك اشكاليه المبحث ده في اختلاط المعنى الاصلي بالمعنى اللغوي هو الاصل ان التلفظ بكلمة الكفر على خلاف الاصل صح ولا لا وياخذ الاحكام الخمسة ماشي على قولنا احنا يعني على قولنا إحنا مش لازم نقول لازم يا مباح لكن على قول المؤلف هنقول الأصل في الإباحة وممكن بقى زي تاج السبكي زي ما يح عايز اللي على حسب الحالة ممكن نقول بقى دي واجب أو مندوب أو كذا بدليل آخر فماشي ولكن راجح يعني اللي هو هو الرخصة حكمه دي بقى مسألة ثانية هو الرخصة بالنسبة له لا على خلاف الأصل حكمه دي مسألة ثانية ممكن يبقى ولي وين كا مستحب وين كا مباح وين كا مكروه ممكن يبقى حرام. فهمون معنا؟ من جب من جمل أدلة آه بس مش الأصل الإباحة لا ممكن يبقى الأصل حاجة تانية. زي تام مم. فهمون معنا؟ ده إيه؟ ده الخلاف. طيب. القسم الرابع اللي هو إيه رخصة اللي هو كالأفطار في رمضان المسافر الأفطار في رمضان المسافر إيه رخصة؟ صح؟ الرخصة دي قد تكون إيه مباحة صح وقد تكون إيه؟ مكروهة على قول يعني على خلاف الأولين اللي هو الذي ع... لا يشق عليه الصم ولا يتضرر به فبصي أفضله على ده وانت تصوم خير لكم يا وقد تكون مستحبة لو في مشقة خفيفة وقد تكون واجبة لو هيهلك أو هيضيع ما أصبح واجبة زي الجهاد على كده الرجل اللي إيه؟ اللي حصله اللي حصله قال ليس لا من البر الصيام في الصفر قالها في حالة ايه في حالة واحد اغم عليه يعني هو صام فاغم عليه بسبب الصفر بسبب الصيام فبقى ده قاثم لو هو يعني يعلم اللي هو هيغم عليه وهو وصل نفسه للعند ده ماشي وهكذا في الخامس هو ايه الرخصة مكروهة هو كاتب كالسفر للترخص فقط هو مش كده بقى أبو عبر غلط هو المفروض إيه إيه السفر للترخص فقط أصدق لي يعني إيه مسافر عشان عشان يخص ما عارف بس هو في فعله ما قاله <تصفيق> طيب يعني هم مقروه أو حرام بقى على حسب الكلام ماشي؟ ماشي مقروه ماشي ده ربنا يصاب شيء او شيء يصاب فبح معين فزي يعني بح شيء او وصفه ما هو ما هو ده المسألة اللي ده انت خلط المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي لا يعني هو اسم توجيه ما هو عشان كده العلماء في الاخر ده, ده انت عشان خلط المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي اما لو انت قلت المعنى الاصطلاحي وصف للحكم الثابت على خلاف دليل شرعي باق العارض خلاص انا mám vůbec jen potřebu jíst mrtvé. Já jsem, můj bože, rád jsem. Co? Jíst mrtvé. Co? Jíst mrtvé. انا مش عارف بقى ممكن يكون كلامه مظبوط في الحته دي يعني ممكن هو انا ما قالش حرام صح ممكن يبقى صح ازاي يواجهني شيء او اخص شيء وفي نفسي شيء قاعد شبه ده ده je هو بس من حوالي كده درس لو عرض ليه السفر عشان العارض يعني لو عرض ليه السفر أفتر أذكر كده فاا فالقراه هنا من جهة تانية أقصد مش من جهة الأولى هتبقى بقى في الحالة دي هتبقى حرام من جهة تانية مش من جهة اللي دي رخص من جهة اللي هو غلط اللي هو يعمل يتحايل فما أظنه عجوز جدا فاا لو لو فيش بشغفه بس تقاو العارض المستمل فهل تصبح المخصه يعني تصبح تحل افضل محل الع العزيمه يعني لو السبب كل يوم بيسافر مش شغل خالد القاهره كل يوم ده لازم فتقاول بشكل مستمر 365 يوم في السنة عندها ينفي اللا لازمه وتحل وقت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مالش فيش كال في حاجة? مالش هو ايه المباحث ديت يعني حتى لو فيها شوية صعوبات بس الموضوع ده مفيد جدا بعد كده علشان في اخوة كتيرة بتدخل حاجات في بعضيها بسبب خلاف الاستراحات يعني فما انت بتفهم الحاجات دي انت بتبتدي تدرك